ما جَعَ اللهَّهُ لِرَجُلٍ مِ قَلْلبَنِ فِي جوَْفِهِ وَماَا جَعللَ أَزْواجَكُم الل تُظاهِرونَ مِنْهُ النَّأُمهاتِكُمْ وَماَا جَعللَ أَدَعاءكُمْ أَبناءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلكُمْ بأَفْواهِكُم واللهَّهُ يَقولُول الحَََّ وَهُو يَهْد السَّبيل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 اذجاكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا ظاغت الابصار واذا ظاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون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 وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ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 وَإِذْ يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَدْعُونَهُ أَنَّهُمْ عِبَادٌ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنبَائِكُمْ وَلَو كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلاَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ كَانَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ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 يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجرهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك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 وَدَعْلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذَلِكَ آدنا أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن وَلَا نِسائِهِ وَلَا مَا مَلَكَت أَيمَانُهَُّ وَاتَّقِينَ اللهَّ إِ اللهَّه كَانَ على كُلِّ شَيْئء شَهِدَا إِن اللهَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَّونَ عًَا النَّبِيه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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتنا فقد احتملوا بهتنا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي ذَلِكَ أَدَنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ل إَِّا يَتَهِ المُنَافقونَ والَّذينَ فِي قُل بِهِم م رَضُون والالمُرجفونَ ف المدينة والمُْرجفونَ ف المدينةِ لنغرينك بِهِمْ ثمَُّ لا يُجَاورونَكَ فِيهَا إلاا قَليلَ مَالْعونينَأَن ماَا ثُقِفُ أُخِذُ وَقُتِلُ تَقتِلَ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 يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا وإن كن برا انا فاضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْ مُوسَىٰ فبرأه الله, فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين, فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا